ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا أقول أيها الاخوه هذه الآية هي مفتاح دار السعادة فلا يأسفن الإنسان على ما حصل وإن الله أراد أن يجعل آدم في الأرض وادخل الجنة وخرج بمكيذة من الشيطان حتى نعلم أن اتباع الشيطان هو الخسارة وأن النجاة باتباع الهداية التي أنزل الله على أنبيائه وغسله نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأما الذين جهدوا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم أصحاب النار المقيمون فيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم واياي فارهبون يا أبناء نبي الله يعقوب تذكروا نعم الله المتتالية عليكم واشكروها والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم من الإيمان بي وبرسلي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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون وامنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم موافقا لما جاء في التوراة قبل تحريفها في شأن التوحيد في شأن توحيد الله ونبوه محمد صلى الله عليه وسلم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 بالصبر وبالصلاة التي تقربكم إلى الله وتصلكم به فيعينكم ويحفظكم ويذهب ويذهب ما بكم من ضر وإن الصلاة لشاقة وعظيمة إلا على الخاشعين الخاضعين لربهم الذين يظنون أنهم وملاقو ربهم وانهم اليه راجعون وذلك لانهم هم الذين يوقنون انهم واردون على ربهم وملاقوه يوم القيامه وانهم اليه راجعون ليجازيهم على اعمالهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعم الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة والملك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 في الدنيا إلى الله تعالى وكل مخوف يحرب منه إلا الله فيهرب منه إليه من فوائد الآيات من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها في يوم القيامة لا يدفع العذاب عن المرء الشفعاء ولا الفداء